بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استرنا فأنت له تصدا وَمَا عَلَيْكَ أَنَّا يَزَّكَّى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهْ يَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةَ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَةَ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوَعَةٍ مُطَهْ هار به كرام برره قتل الانسان ما اكثر من اي شيئا ان خلق من نطفه خلقه فقدره ثم سواه ليسره ثم اماته فاقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبَّا مَتَاعَنَّ لَكُمْ مَوْعِدُ أَنَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ امّه و أبي وصاحبته و بني لكل مرئ منهم يوم اذى ووجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه